Innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa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 أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوسيكم وأوسي نفسي بتقوى الله عز وجل كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنتقوا الله وقال ايضا ان للمتقين مفازا ابda kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakirahman tumwetu muhammad sallallahu alayhi wasallam naohisia nafsi yangu naohisia nafsi zenu tweni ya kuwa tunamwogopa allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na kwa wazi ama katika كتاب التحركة في القرآن البيئة التي تعلمتها ويقفتها في اللقاء وأخذت كتاب التحركة نعم ما هو القرآن؟ هو كتاب الله عز وجل المنزل من عنده المتلوب المتعبد بثلواته هذا القرآن هو المنزل من عند الله لما أجل أنه يترمش كتاب الله سبحانه وتعالى eh imetaramo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala almutabad bitilawatihi ama fa inna abudu wa kwa kisomo chake kwa sababu fi Qur'anul Karim huwezi swala ukaingia ispokota faalini utasoma Allahu 'azza wa jalla inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum inna anzalallahu hakika sisi tumekuone kuishusha hiyo qur'an akasema inna anzalallahu qur'anan arabiyyan tumeshusha hiyo qur'ani kwa lugha ili nyinyi mpate kuwa na akili ndo akaendelea akasema na nukuṣṣu 'alayka aḥsana al-qaṣaṣ bimā awḥaynā ilayka hādhā al-qur'ān asemu hakika sisi tunawasimuleni nyinyi visa ambavyo ni vizuri kama vile ambao antulibotuma wahyi nabib inna man a'lamu at-taqwā wa نعمل الى امبوني افضال الارتباط بالقران نiam tukushifayanini kushkamana na qurani na kuonekuana fa nini anaisoma wallahi nahili na vile vile kuchukua njia hiyo ya qurani kufuata maamrisho yake ya qurani kadile allah na fa أعطي قوانبيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أم يقول امرشا بما نوف تلم امرشا قرآن فألنا نقوى امرشا أسمى يا أيها الذين آمنوا أسمى أنهم اليمين اتقوا الله يتعني الله سبحانه وتعالى حق تقاته وكوانوك فانوك موغوكا والإكثار من الصلة الدائمة غير المقطعة بلا kukifirisha na kufanya kwa wingi kushikamana na Qur'ani kwa wingi siya kwa weo unakunye kuyate Qur'ani ukawa hawiisomi itakuwa tuwe katika nyakati hizo utakutoma na farini uwezu shugulika na masimu Qur'ani ya faenu utakuta Qur'ani ya kufungua hati ni zakatitamuza ya faenu haja fungua lakini muulize je isim yaku ni ya fungua ni zaidi ya marambili akarajani bukhariji ومسلم في صحيحهما قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ثم صلى الله عليه وسلم أنا سأمق حريث لك بخار مسلم أنا سأمق صلى الله ما من الأنبياء سيقم تومي Balina l'anbiya'i min nabijin, si kwa bitume no kwa mtume, illa kad u'tiya min al-ayati. Ispoko l'ifanin al-ibotiwa katika ayat. Ma mitluhu aamana alayhi l-basha. Hakuna mfanoaki ispoko wa monadamu l'ifanin Wa innama kana l'Nazi u'titu. Bal ime kuilambo mifanin mimini mepewa. وحيا اوحى الله اليي وحي امه الله سبحانه وتعالى امنتني ميمي متوسلسل لما انا نسمعوا فارجو يوم القيامه متوسلسل نسمعني فارجو نترجي ان اكون اكثرهم نيوي ميمي اكو مين دو م윙ي kwa wingi hilo تابعا يوم القيامه سيكو يا قيامه لذلك لله الله سبحانه وتعالى ketika Quran akasema wa innahu la tunzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin asama wa innahu aka Quran la tunzilu rabbil alamin alhamdulillah ya faaninni Allah ndia aliyushsha wa innahu la tunzilu rabbil alamin nazala Rupu alemmu sallall её sallam alayhi sallam žu ukvarjam, jer i 라q Jiberivila sallam sallamU ložали so ili izobraz んとži 1991, nik Oraj. Irljusim, nesil je pra mandoje我們 k oui, そ njosec a jibaríll抱osti וא� to ili razlije sa transgenderi sarix niz Antwort na možan i kra množit nanih kralaq Nakona si doplu možanla sallam sallam هي معنى المسلم إن فسوى فهينين هي؟ أسمى قرآن كوينجي أسمى فهين من كيبوزة و الله سبحانه وتعالى كسورة الإسرائيل كسمى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى سمى إن هذا القرآن حكى قرآنه يهدي للتي هي أقوى إنكم فهي كونغوزوات do balaa katika sura tul fatiha unaposinamo nasema ihdina sirata almustaqim yakua tuongoze katika njia iliyo nyooka hiyo te mkorani na fa ndio ile ileleka bila bila wa muslim fi sahih qala كتاب, جا... كتاب جاكي صحيح مسلم ونسلم, ونسلم ونسلم إن الله يرفع بهذا القرآن يا قوام بهذا الكتاب يا قوام يا قوام ترسى الله سبحانه وتعالى أنينو واتفه الكتاب ويضع به آخرين أنا فعين أنا ويكتشين وينجين ليسوا كتاب في قرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك Hii Qur'an amba wewe unisoma tina siku ima kwa wewe Ama yuhoja juu yako Itakuwa hivi hoja juu yako Kama weha itakuwa hoja juu yako Lakini kio wewe utaisome ya Qur'an Itakuwa hoja kwa kwa wewe Wala si juu yako Naamo Halu na maal Qur'an Hali zetu Na higi kitukufu cha Qur'an Hali ya kwanza Angi ni Qur'an Manzilata Inataka manyeo ya muslam Qur'an Katika sehemu yake Huyeka yipatia manzila ya Qur'an Utakuta katika Watu Vila ambago walibo Ishusha manzila yake Semu yake wao katika masimu zao Utakutamta na Hikarington ni Qur'an kuni makosa hiyo sio maneno ya qur'an kwanza pili maneno ya qur'an unaishusha unaweka qur'ani katika ukuta katika nyumba ya muislam amefahalin anaweka ya sul kursi ama ameeka iqra bismi rabbik allazi khalaq au ameeka hasbiyallahu wa ni mal wakiil au ameeka allah khairur raziqin katika magarb lazili hii ni katika nini hii unaishusha hadhi kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala عَنْ بَوْهِمْ فَأَنِلُوَيْهُمْ يَجُشُ حَبِّ قُرْآنُ وَجَيْفَ مَنْزِلَاكِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَكَ كَسُورَةُ الْحَشِرِ أنا سيما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله الله نسيما لو أنزلنا هذا القرآن لو كمسيس تُجيش شيء قرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جي جبل لرايته خاشعا متصدعا ونجيك تيجا ما جبالنا فانينا نكون ينكنينيك يا ما جبال من قشيه لله وكما غوب الله سبحانه وتعالى هسه مكو اسلام وين katika manzila alquran waipi manzila yake utakuta na alquran ye ameiwasa lakini anazungumza Allah subhanahu wa ta'ala, katka surat al-a'rafa nasema, wa idha kuri al-Qur'an, fa istami'u lahu wa ansitu. Allah nasema, wa idha al-Qur'an, ki il-Qur'an na posoma, lahu, iskizeh, wa ansitu. Nabilabila fanaimnya mazini. Lako takutuhu mislam, Qur'ana meywasa, na huu kwa na zungumsi. Au <laughs> Qur'ana meywasa, akisha kenda Anaseme na kufuza madini sio hivyo Qur'ani kiweka pale uiskize si yakoe kiweka pale kama muziki Qur'ani siakuptezea Qur'anu kae pale uiskize si yakoe mweye gapo unazungumza huko kandu unafanya nini unatuheni Qur'an hiyo e, e, Qur'an ile darau sallallahu alayhi wasallam Bila فما صلى الله عليه وسلم كما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه فما عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في بيته من بيوت الله كتقى نيومبا الله سبحانه وتعالى ونافعل يتلون كتاب الله وَنَسَمُوا كِتَابَ رَبِّكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَ ثَانِيَ فِيلِ وَيَتَجَارَسُونَ بَيْنَهُمْ وَنَفَعْنَهُ وَنَفُندِشَارَ كَثِيرَ يَا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ إِذْ فَقُوتُ لِلرَّفَاعَنِينَ وَتَشْكِيَةَ قَالِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى اهلينا من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم اهل القران وخاصته اي ابو كيمام ابن ماجه بلا بلا كسايش حديثي الباني رحمه الله انا, أنا, أنا اسمع انس المالكي رضي الله عنه انا اسمع قال صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم انا سيما. إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَهْلِينَ حَكِكَ عَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَوَتْوَكِ من الناس كوات قالوا يا رسول الله ما صحابك من بيع فيامتم صلى وسلم منهم نكينا نعني هاو قال أكسيمة هم أهل القرآن وخاصة أكسيمة نهاو ونفينين ونكويس ومقرآن Na wala ambao wao wamekana yu Qur'an, wakawa wanajifunza, Lakini hivisasa, katika zama tulizoko hivisasa uliza Familia zaidi ya ishirini utakuta haziru Qur'ani hamna Utakuta katika mafamili hizo, utakuta daktari huko, utakuta pilot huko Otakuta kila aina ya dunia ipo laki na Quran hata duju hana bali mwingine aja bul hujjao nimekusangaza suratul Fatiha mtoto hapo na miaka 15 hajui kuisoma na mzazi hiyo ajali hili katika nini katika masaaib ambazo zilisivu musha ki wa Kiislamu ya kuwa hawakushughulika na kitabu cha Allah Subhanahu wa Taala والله سبحانه وتعالى كالكسورة الرومة نسيما يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون وانجوا دنيا في وانجوا في دنيا تقولو كالكسورة من ينجا كذلك السلام وكيموليز مسألة دنيا تكجيبو بلا كسيتا لكن موليزي Usiana kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala je ina sura ngapi ama ina ngapi umehifadhi juzu ngapi atakwambia sorry anakwambia vizuri pole sana sijui ndio hapo pa Allah anasema ya alamuna dhahirah alhayat wanajua vizuri dunia vile ambavyo inaenda atakwambia siasa zote zinazojiri atakwambia walikufa ngapi ajali zilipatkana ngapi lakini muuliza je qur'an unaifungua sanga atakuambia sina mdaoo baina almaghribi wal'isha hizi kama skitina kasoma takimilau taarifa ya bariki sikiza lakini hata kama skitina some juzoo moja au mbili au atafute mwalimu katika wakati huo afundisho qur'ani ajue اتكاما ما مف ما نوفا انه يطكانا ketika hamalatul quran aula an-nas bil imama al-qurra wala amba'u aula kusalisha na kutanguliza ketika kusalisha waliyufana mino waliyufana ana salisha watu anaongoza watu na ni asala akra'u mkitabu la wala mbona fanya nasoma qur'ani vizuri hapa akra'u maulama wakasema ahfadhu olefani na olefani asabimana mtu ambaye anapaswa kushalisha na kuingia katika kabla aliyefani aliyefani qur'ani bila bila ni fadhila katika patikana عندما يفادي القرآن حرز من الشيطان وكيده هنا يفادي من الشيطان نبت نبيعك لكن تقول الإسلامي أنا حفاظ أين ويأتي سورة البقرة سمك ونبيعك ولا سورة زنجيني لم تومي صلى الله عليه وسلم قبل أنبابل فوق إمام مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره ولحديث رواه رواه بوهرين. ابو هريره ابو هريره رضي الله عن ابيك حديثه اكسم صلى الله عليه وسلم تصلى من اسمع الشيطان حقيقة شيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه سوره البقره انا قومي ككيمبيا ketika nyumba ambayo nasoma surah al-baqarah ndani Lakini vishansa nyumba za Waislam nyingi utakuta, utakuta katika manyumba zao ni mziki He, eh? utakuta katika manyumba zao ni nini, ni mziki, ndani ya gari yake ni mziki, ndani ya nyumba yake ni mziki, ndani ya simu yake ni mziki He, eh? bimara, zhunu bufoka, zhunu, ni madhambi jiwa simu natembea nao ni mziki, anatembea Ce mondona ishi ni muziki na gari ambapo anatembea ni muziki ni group focused on. Bima na mzima amejamadha. La khaira fihi, hana khaira. Bima na hawa Qur'an aliyoweza, mana sheitani muko na kila wakati. Kwa nyumbako ameeka sheitani na kwa simu yako ameeka sheitani, mko jerika na fanya nini? kwa hivyo. يعمل من الدجال بلذي لعن أخوة ونقفذيك من مسيح الدجال أخرج إمام مسلم في الصحيح أنا في رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف قسم من الدجال من مسلم في كي حديث قال صلى الله عليه وسلم أنا سيمة. من حفظ عشر آيات والآن أتفادي أن يكون من أول سورة الكهف قد كاموانزوا سورة الكهف حفيده الله اسم من الدجال أتفاديك هل يؤدي مسيح الدجال نشر رزاك إمارة مسلمة والآن أتجايدك لكن والآن أتفادي أن يتقل بالدنيا يعني دنيا من فاهم فاكي كماليزة هنا أمدوات الله سبحانه وتعالى ala walhajab wengine ayaa aanbaani asaxin midan ulaambanaaswadaa Jumaa pekeyake waa bent kitin yaa na inge jumaa pekeyake muhisabu jeeyo quraan ta isoma leen ila kana yasuub loo as-sujudu lillaah ikooway kumsuudiya allah subhanahu wa ta'ala ana uzito wa kamfaniya qiyaama kubwa akamdanana nakuu suku jumaa yaa nadhani allah subhanahu wa ta'ala Hvala siya kuwa, kwenju mahiyo moja, itafunika salawitin zima, hasha wakalla siigo hivo. Una didanganyo yon nubiyangu sa. Asi kiwa makarak, hizu salawati, zime kuwa nzito kwa ku diulize je, huu muslimu, hiu qur'an, haqa hasha wakala mingumu zaibu. Subhara qavdhu, muhamdika, shadolela,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 عم بقولوا على الداو اتكسونا على الداو قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران اتهني ولا امبيه امسك قراني انا اسوم قران تقرا يقول لك القيام صوم وارتق هنا كما كنت ترتل في الدنيا كما بالله امامو ulipokuwa unasoma duniani fa inna manzilata ka'inda akhir ayat takra'u asma'ika samo yako itakuwa ni katika ile aya mwisho wa faalini ambayo unaisoma abulubine hadith ya bukari ولا في الحديث ان وكع بي عمر صلى الله عليه وسلم انا سمع اقراوا القرآن. القرآن. فإنه يأتي يوم القيامه يتكون هي قرانك في قيامه شفيع لي احد يتكونوا فيا نني وينكمي ها وقت ها وقت وفاميليه هي قران منزله لكن الاسلام وانك تلقى منزله القران wale mshusha chini, wakayifanya kama mapambo wakayika mwa kwa ukuta, ayatul kursi na ajabu alijabu, amayeka ukuta na ata haisomi, ni kuyangalia Kur'ani si mapambo Kur'ani si mapambo kweko kwa magali na kweko kwa ukuta na kwa misikiti mingine hiyo shua kazi ya Kur'ani Kur'ani kazi yake atilawa ni kuisoma Do Allah subhanahu wa ratili il-Qur'ana, charitina, anipuambia ratili, soma, haku kuambia kukuta, haku kuambia hivu. Haku na mungina wakawuliza kasawa bwana eh, mwana bati natengezwa. Ani atengeza pia ya kama hewe tu. Hali moja, ulemba natengeza ni hali hewe kama hewe vilemba punabunu. Puna. Hvala da se neilu Al filtru. Allah- спортliv ti sebe MichaelisHA ni je n'impleje flatskih mosača ne si neilu sebe, iz post wam je neilu Stvini sebe veliko k生kisle ka nasli. اللهم صل على محمد محمد كما صليت على ابراهيم على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد محمد كما باركت على ابراهيم على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصايب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجع الفرنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجال الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار نصيرنا وجعل جنة يدارنا اللهم لا سهلا إلا ما تجعل جعل توساله وانت جعل حزن الناس سهلا وجعله مورك لا سهلا وأقوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هيا على السلام هيا على ال...